ولولا ك ا ح قول الغفران محمودا بينهم جهلت الدنيا وما يعلم الغيب عنهم ورغمته سيئه و ج و م و م ه س ه و ح ذ ر ه م ي ئ ه و ج و ي ه غضبي يشتد <تسؤال> على م <أي> يضره <خرجنا. تسؤال> يا م ح ب د اذا م د ى ح ا م ل القران متى عليه السماوات والارض ومن ي ر ه يا محمد اذا شفنا تشتاقوا يا سؤال وصاحبيك بل بدر وعبر و ح ا س ل القران ص د ق ي بعضي ض ح ب ت ك الناس الناس و ج ن يوسف الايمان والمكان لحظات ما ابعدها من الخراب تتوافد وتتوافد علينا ملائكه الرسل في مواكب وجنون لتشاهد عذاب الراباني وهني يدق عليكم قوله تعالى ا ي ا ت ك الايمان ادلوها علينا تدعى عزيز رسول الله صالح عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعزيز ع ب ا ل ع ز ي ز ب د ا ل ع ز ي ز عبدالعزيز عزيز ع ز ي ا ل ز ي ز عزيز عزيز عزيز ع ل ي ز ع ز ي عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيزيز عزيز عزيزيز عزيز عزيزيز عزيزيز عزيزيز عزيزيز ع ز ي ز عزيزيز عزيزيز عزيزيز عزيز عزيزيزيزيز عز عزيز No g o no I think it's a good thing. I think it's a good thing. I think it's a good thing. Oh、uh -huh. I'm going to put it in the air.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 うん。<音楽> Thank you.